عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أم الله نور السماوات والأرض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 رِجَالُ اللَّاتِ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً يَحْسَبُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ غَوْلٌ لَّمْ يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب الله أكبر الله, أكبر الله